من الله والسلام على رسول الله وعلى آنه وصحبه وسلم وبعد قال رحمه الله قال الفران معنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب هذا القول الثاني كما سمعت وقال ابن قتيبة ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقف منه ما يبدل القول لدي Hmm ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا يوقف أي قول عباد وعلى الأول قول قال لأنه قال القول لدي ولم يكن قول فلو كان أراد قول غيره لو كان أراد قوله لقال قولي ولكن أراد قول غيره فقال القول لدي وهذه فيه نظر ولم يقل قولي وهذا كما يقال لا يخذب عندي ما لا يبدل وما لا يؤول لا يبدل القول دي بمعنى لا يخذب عندي فعل القول الاول يكون قوله وما انا بضلال من العباد من تمام قوله على القول الأول هو ان القول المقصود به قول من قال الله سبحانه وتعالى فعلى هذا القول يكون قوله تعالى وما أنا بظلام من للعبيد من تمام قوله وما يبدل القول لدي من تمام جملة تامة للكلام المتقدم ومرتبطة بها اتباط معنوي ولفظي وليس المنفصلة عن الأولى من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى فهي من تمامها في المعنى اي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور فتكون الجملة الثانية ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما انا بظلام جملة ما أنا بظلام من تمام الكلام المتقدم وهو ما يبدل القول لدي كان الله سبحانه وتعالى يقول ما وعدت به وما أخبرت به وما قلته هذا حق هذا حق وهذا لا ظلم فيه هذا حق وهو عدل ولا ظلم في عدم التبديل هذا حق وعدل ولا ظلم فيه حتى لا يعني كأنه يجيب على من ربما يتوهم غير هذا يجيب على ربما من يتوهم غير هذا فيقول هذا الذي وعدت به من إبلاء جهنم ومن تعذيب الكافرين ومن كذلك أيضا الإنعام على من يستحقه الإنعام هذا حق وعزل ولا, ولا ظلم ايش فيه ولا فيه واضح فتكون الجملة الثانيه من تمام ايش من تمام الجمله الاولى فما وعدت به الكافرين هذا لا يبدل وهذا ليس بظلم بل هم يستحقون ايش يستحقون هذا وما انا بظلام للعبيد نعم لاني كما قال بعضهم لاني اعذرتوا وأمهلت وأنعمت بالإدراكات وهديت السبيل والنجدين وبعت الرسل والنذر فإذا ما ظلمتكم وما أنا بظلام للعبيد لأن الله أنذر سبحانه وتعالى وكذلك أعذر وأمهل وأرسل الرسل وأنعم بالإدراكات وهدى السبيلين او هدى النجدين إلى آخر ذلك فإذا ما هو بظلام للعبيد لأنه قد بيّل لهم الصراط المستقيم وأرسل لهم نذر والرسل الذين يبينون لهم الخير من الشر وما انا بظلاء من العبيد فتكون الجملة الثانية من تمام الجملة الأولى هذا عن القول الأول ما يبدل قولي بإعاد أو بوعدي هؤلاء الكافرين أو نعم بوعدي هؤلاء الكافرين بالنار هذا ما يبدل ومع ذلك أنا ما نبي ظالم لهم سبحانه وتعالى نزه نفسه وعن الطلب وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ قال رحمه الله يزيد عنه أن يفهم اكثر فعلى القول الأول يكون قوله وما انا بظلام للعبيد من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى من تمام في المعنى أي ما قلت ووعدت به لا بد من فعله ومع هذا فهو عدل ما قلت وعدت بها لا, لا بدهم فيها وهو إيش عدل فهو من تمام ما تقدم ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور لماذا لأن الله قد أعدر وأنذر وأمهل وأرسل الرسل وهدى السبيل والنجدين فإذن هذا ما هو ظلم بعد البيان بعد الوضوح فلا ظلم للعباد بل العباد هم الظالمون لأنفسهم قال فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين على الثاني هو ايش ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبد ما هو القول الثاني قول الفراه قول ايضا ابن قسيبة ما هو لكن ما يبدل قول العباد عندي ولا يغير عن حقيقته ابدا ولا يزاج به ولا ينقص ولا يستطيع أن يكذب العبد علي لا يستطيع يكذب عند الله سبحانه وتعالى هذا ما يبدأ فيكون على هذا كما قال هنا وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين أحدهما أن كمال علمه والطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه يكون هذا الأمر الأول دلت عليه الآية والثاني أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيد هذا واضح الآن عن قول الثاني أنه لا يبتل قول العباد عندي ولا يثاد فيه ولا ينقص ولا يغير وإنما هذا يكون عند ملوك الدنيا يكون على هذا وصف الله نفسه بأمرين الأمر الأول كمال علمه والطلاعه يمنع من تبدير الأقوال وتغيير الأقوال والأمر الثاني الذي وصف به نفسه أن كمال عدله وغنه يمنع من ظلمه للعباد يمنع من ظلمه للعباد أما عن القول الأول في الجملة الثانية من أيش من تمام الجملة الأولى ما يبدل القول لديه أي ما يبدل القول بإعاد أولئك الكافرين بإدخالهم النار وإملاء جهنم منهم ومع هذا هذا ما هو ظلم لهم وإنه هو بسبب اكترفت أيديهم وعلى القول الثاني ما يبدل قول العباد عندي وليستطيع أحد أن يخذب عليه وليستطيع أحد أن يروج الباخل عندي يقول المعنى أن الله وصف نفسه بوصفيني الوصف الأول أنه لكمال عدله سبحانه وسعه لكمال علمه واطناعه على أفعال العباد وعلى مواطنهم وظاهرهم أن الأغوال ما تغير عنده والأمر الثاني الذي وصف به نفسه سبحانه أن كمال عدله وغلاه يمنع من ظلمين للعباد هذا واضح هذا عن القول الثاني إن شاء الله تتوضح المراد ما احسن تفسير يا أخوان قال ثم أخبر عن سعة جهنم نعم أخبر عن سعة جهنم ما أو سعها يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فهي تصرق الكل من هؤلاء الذين يستحقون قال ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها فوج وتقول هل من مزيد وأخطأ من قال إن ذلك للنفي أي ليس من مزيد أقفأ من قال بهذا القول هل من مزيد قالوا هنا هل تفيد النفي لأنها الإنكار وسبب الخلاف هذا الآن القول الأول الذي يشير لي رحمه الله وتعالى أن معنى قوله سبحانه وتعالى هل من مزيد هنا الاستفهام لطلب الزيادة لطلب الزيادة لأزال تسعى فيها هل من مزيد يا رب وجهنم تقبل لا زالت تقبل هذا القول الأول فيكون الاستفهام لطلب سيادة القول الثاني الذي خطأ ورحمه الله هل من مزيد يكون الاستفهام للنفي أي ما فيه مزيد خلاص لا مزيد يا رب خلاص قد امتلأته قد امتلأت جهنم هذان قولان يقول المقيم القول الثاني خطأ ومبنى الخلاف هذا مبنى خلاف العنوى في هذا المسألة مبني على قول الله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هن امتلأ هل هذا القول قبل أن تمتلئ جهنم ام بعد ابن الخلق على هذا هل هذا القول قبل أن تمتلئ جهنم هل يوم نقول لجهنم هن امتلؤ قول الله سبحانه وتعالى هذا القول هل هو قبل أن تمتلئ لجهنم ام بعد فمن قال بعد فمن قال بعد يقول هذا قول جهنم هل من مزيد? معناه لا مزيد خلاص قد انت انتهت يعني المواضع لا مزيد عندي لأحد يدخلني فقالوا هذا القول ومن قال هذا القول إنما هو إيش قبل قبل أن تمتلي يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد قالوا هذا قول الله يوم نقول لجهنم إنما هو قبل إيش الامتلاء فيقول قولها يكون قولها الذي هو وتقولها المزيد معنى هو طلب ايش الزيادة أي بقي السعى عندي بقي السعى موجودة فبناء على هذا حصل الخلاف فمن قال أن قول الله يوم نقول لجهنم هل امتلاك هذا بعد ايش بعد ان امتلاك ودخل اهل الجنة دخل دخل النار ايش النار وامتلاك بهم يقول الله هل مزيد لها بعد الامتلاك فتقول هل المزيد وهل هناك سعة بعد امتلائه ما دي هل هناك سعة بعد امتلائه كما قال النساء صلم هل ترك لنا عقيل من رباع هل ترك لنا عقيل منزلا أي ما ترك لنا شيء فيكون على هذا المعنى أي يا رب ما بقي شيء قدم ثلاثه هل المزيد أي قدم ثلاثه ما بقي شيء لأن هذا بعد يش بعد القوم كما قال النساء صلم هل ترك لنا عقيل مسئينا أين تنزل قالوا هل ترك لنا عقيل شيء أي أنه ما تركنا نعيش شيئا ويكون هذا هم المزيد من هذا الباب من هذا الباب أي بعد امتلاء يا رب وبعد أن وضعت به أهلها أهل النار هم المزيد أي ما بقي ساعة خلط امتلأته هذا واضح الآن القول الثاني قالوا إنما كان هذا عيش قبل الامتلاء يومنا يقول الجهنم هم امتلأ قبل الامتلاء فيكون قول جهنم هم المزيد فلسا فامنا لي طلب عيش لي طلب الزيادة أي لازالت الساعة موجودة فهل من مزيد يوضع فيه فلازالت الساعة موجودة وهذا هو الصواب هذا هو الصواب أن المقصود هنا بالاستفهام ليس النفي وإنما طلب الزيادة إذا في زيادة لازالت الساعة موجودة والصواب في القول الأول أن قول الله سبحانه وتعالى يومنا قول جهنم الامتلأة هذا قبل قبل الامتلاء, قبل الامتلاء وهي تجيب وتقول هل من مزيد لا زالت وربك أعلم بها لا زالت فيها ساعة وليس فيها ساعة ربك أعلم بها سبحانه وتعالى طيب قال ثم أخبر عن ساعة جهنم كل كلما ألغي فيها فوج أي جماعة وتقول هل من مزيد فالآن إيش هل هنا للنفي أم للإستفهام هل هنا للنفي أم لإستفهام طلب الزيادة؟ على قوليني من هو من قال للنفي أي لا مزيد ما في مزيد خلاص قد امتلأته نعم ومن هو من قال أنها لإستفهام أي أني طلب الزيادة لازالت ساعة موجودة إذا فيه مزيد لازالت موجودة وإيش الصواب من القوليني؟ الثاني وهو أنها لإستفهام أي إن طلب الزيادة كما سيدي يذكر من يؤيد هذا القول قال رحمه الله وأخطأ من قال إن ذلك للنبي أي ليس مزيد ما في مجيد خاص ثلاثة والحديث الصحيح يرد هذا التأويل ويعلمه الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل المزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قطع عزته ويزوي بعضها إلى بعض هذا من المسألة في تفسير هذه الآية لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يلقى فيها لا تزال جهنم, جهنم يلقى فيها فتقول هل من مزيد حتى يضع الرب سبحانه وتعالى فيها قدمه فتقول قط قط هكذا قال الله سبحانه وتعالى فتقول قط قط وعزتك بعضها بعد ذلك إيش إلى بعض هذا هو الصراع هذا التفتير أن هل من مزيد إنما هو الاستفهام لطلب الزيادة إن كانت هناك زيادة فنازلت الساعة موجودة في جهنم طيب انت أين من هذا بقي قول جهنم هل من مزيد هل هو قول مقاني أم حاني أي أنها تتكلم بهذا الكلام وتقول هل من مزيد بنقطها فتتكلم بمثل هذا الكلام الحقيق الصريح إلا بهذا كلام واضح هل من مزيد فهو نطق باللسان وليس مجرد يعني كما يقول بعضهم إنما هو للحال أي حالها بعد الزيادة كأنها تقول ما مزيد خلاص يعني إذا كان كأنها تقول هذا بقي مزيد باعتبار انها كما سمعتها لا زال سعاء فيها جدا اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إنما نطقها هذا بنسان الحال لا بنسان المقال. قول جهنم هل من مزيد إنما هو بلسان الحال أي أنه ما نطقه وإما حاله يقول هذا هل من مزيد كما قال بعض في الحوض امتنأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت وطني هذيش. لسان الحال لا بلسان المقال وقال جهنم تقول هذا من هذا الباب هل من مزيد إنما هو من باب امتنأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملاته بطني هل يتكلم الحوض ما يتكلم الحوض لكن لسان حالة ينطف خلاص لده ترأس إلى ما تتصف فيه إلى ما تتصف فيه هو من هذا الباب إنما هو من باب لسان الحال لسان المقام ومنهم من قال بل تنطف بهذا المطق ويكون لكلامها بهذا المطق الصليح من مزيد بهذه الأحرف وهو باللسان المعلومة لا بلسان الحال وهذا هو الصلاة أنها تنطف بلسان المقال لا بلسان الحال ويؤيد ذلك ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت النار والجنة فقالت النار ماني لا يدخلني إلا الجبارون وقالت الجنة ماني لا يدخلني إلا ضعفاء الناس فهذا مما يؤيد أن النار تتحلم وأن الجنة تتكلم بلسان المقال لا بلسان الحالة وكذلك أيضا الحديث بهرير الآخر اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا يا رب أكل بعضي بعضا يا رب فأدن لها الله سبحانه وتعالى بنفسينه النفس في الصيف ونفس في الشتاء وهو أشد ما تجدون من الحر وما تجدون من زمهريره فأدنى الله الله سبحانه وتعالى له بنفسه النفس الصيف وهو ما يجده أهل الصيف أشد ما يكون يسمونه بالأربعينية أو يسمونه بما يعلمون هذا من نفس جهنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام والنفس الثاني في الشتاء وهو أشد ما تجدون من سمهير أي من شتاء البر وهذا سيكون في المناطب الباردة أما نحن ما نشعر به. نحن ما نشعر به لكن سيكون في المناطب الباردة طيب واضح الآن هذا الآن الصواب في هذه المسألة جهنم تتكلم بلسان الحال أم بلسان المقال بلسان المقال تقول هل من مزيد بلسان المقال وليس بلسان الحال تتكلم كما يتكلم غيرها مما من يطيقه الله سبحانه وتعالى بما يريد هذا هو الصواب وهذا الذي اختار الإمام الشريطي رحمه الله تعالى وقال لا معول على هذا القول الذي ذكره لا معول عليه لمخالفته للنصوص الوحيد بنا مستند لا معول لهذا عن هذا القول الذي ذكر لمخالفته للنصوص بنا مستند ومنهم من حمله على الملك هو الذي يقول ذلك منهم من حمله على الملك الموكل بها هو الذي يقول ذلك وليست جهنم وهذا كله مو صحيح الاصل كما هو معلوم وقد اجمع عليه العلماء واجمع عليه من يعتد بقوله ان الاصل في نصوص كتاب لا يجوز صرفها عن ظاهرها. هذا هو الاصل الكتاب والسنه لا يجوز صرفها عن ظاهرها بدليل فان وجد الدليل قره ظاهر وان لم يوجد صرف نصوص الكتاب والسنه عن إلا لذين يحتجب الرجوع إليه وصرف هذا النص عن ظاهره وهنا الدليل يؤيد أن الظاهر هو المراد كما سمعت من كتاب وكما سمعت من السنة وأيضا كذلك القول الله سبحانه وتعالى ممكن أن يذكر هنا إذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا سمعوا هي لها تغيض لإسمع صوت وهذا ما يدل على أنها أيضا تغسر تبصر من بعيد اذا راتهم من مكان بعيد سمع لها تقيضا وزهيرا فهي تبصر وهي تتكلم والنبي عليه الصلاه والسلام يقول يخرج من النار عنق له لسان له لسان له له لسانا ينطق هكذا يقول له لسانا ينطق وله اذنان تسمعاني وله عينان تغضراني يقول قيمته بثلاثه في كل عنيد وبكل من جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين فهؤلاء الثلاثة وكل بهم ذلك العنق من النار له عينان وله كذلك لسان وله أيضا أذنان تسمعان هكذا قال النبي عليه الصلاة والصلاة له عينان تبصيران وله أذنان تسمعان وله لسان ينطق يقول كنت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن من مع الله إلى أن آخر وبالمصورين فهذا ما يؤيد هذا الظهر حال من مزيد أي أنها تنطق بلسان المقال لا بلسان حال هذا الذي اختار الإمام شغيط رحمه الله الصغار الذي يدل عليه الكتاب والسنة وهذه القاعدة تحفظ أن الأصل في نصوص الكتاب والسنة أنها تحمل على على ظاهرها وهذا بإجمع من يعتد به وأن النص لا يصرف عن ظاهره إلا لدليل فإن وجد الدليل المرجح للصرف كان يدور معه الشخص يدور معه وإن لم يوجد فلا ينبغي أن يوخذ وأن يصرف هذا الظاهر عن ظاهره أي هذا النص عن ظاهره هذا لا يجوز قال رحمه الله انتهينا من هذه المسألة واستفدنا منها الآن فائدتين الفائدة الأولى الخلاف في قوله وتقول هل من مزيد هل المبصود بهل هنا الاستفام طلب الزيادة أم المقصود النبي أي مزيد ما في مزيد خلاص فما المقصود ما خرج به ابن القيم رحمه الله رجحه أن قوله هل من مزيد أي طلب الزيادة الاستفهام لطلب الزيادة وليس للنفي والمثلة الثانية هل من مزيد هذا النطق بلسان الحال كما في قول الشاعر انتلع الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأ سبطني أم أنه بلسان المقال بنسان المقران ويؤيده الحديثان المذكوران وكذلك أيضا الآية إذا رأتهم مكان بعيد سمع لها تغيضا وزفيرا قال رحمه الله ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين فقال وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد ويكون غير بعيد فالتوكيد لقوله وأزرفته لأن معنى أزرفته فهو حال أريد به التوكيد لأنه قد فهم معناه من قوله وأزرفت فيكون قوله غير بعيد هذا توكيد لما قد فهم من قوله وأزرفت حال تفيد التوكيد قال ثم أخبر عن تقريبه الجنة من المتقين وما تضمنت هذه الآية التي أشرنا إليها من الإسراف إسراف الجنة المتقين قد جاء أيضا فيه مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى إذا الجحيم وبرزت وإذا الجنة وازرفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فهذا أيضا المعنى قد دل عليه آيات أخر في مواضع أخر من كتاب الله سبحانه وتعالى قال ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اختصفوا بهذه الصفات الأربعة ولا اختصوا بكم صفة أهل النار بسلط صفات هاتها كفار حني من ناعم معتدل مريم نعم الذي جعله مع الله سلط صفات بها من يدخل النار وهذه هل هو الأخر فيه نعم وتصف بها أهل النار وأما أهل الجنة فاتصفوا بهذه الصفات التي ستغتر قال ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع إحداها أن يكون أوابا أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى صاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره ما أحسن هذا يا أخوان هذه الصفات أهل الجنة فينبغي لنا أن نتصف بها ان الشخص يكون أوابا إذا صدرت منه معصية وحصلت له غفلة فينبغي أن يرجع ويكون أوابا فهذه من صفات أهل الجنة أنهم أوابون رجعون إذا حصلهم خلل وخطل مباشرة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى قال إي رجعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره قال عبيد بن عمير الأواب الذي يتنكر ذنوبه ثم يستغفر منها وقال سعيد بن مسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب كما شاء في الحديث عن ذلك الرجل الذي قال الله عنه علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب فاستغفره سبحانه وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فيذنب ثم يقول استغفر ربا سبحانه وتعالى ثم يذنب ثم يستغفر وليس المعنى هذا الحديث التشريع على الذنوب وأن شخص يذنب ويستمر ويستغفر يذنب ويتعمل هذا ويتعمل هذا وإن من مقصود فيه رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث وأن شخص هذا حال الإنسان نسخين ضعيف يا عبادي إنكم تقضيون بالليل والنهار أنه يغفل وربما يحصل له الذنوب يحتاج لتوبة أما أنه ذنوب والسرسال فهذا مدموم ذنوب والسرسال في الشر فهذا مدموم ونصر الله السلام ولكن مقصود أن العبد المسخين غير معصوم وتقدر منه الخطايا فالله سبحانه وتعالى جعل له بابا عظيما وهباب الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل فتجد العبد المسخين الطائع لربه الأول يحصل منه شيء واستغر يحصل منه شيء ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتعاضب الظنوب ما, ما يتهاون بها بدليل رجوعه إلى الله جل وعلا وأوبه وتوبه الى الله سبحانه وتعالى هذا يدل على تعظيمه لهذا الذنب العظيم الذي صدر منه فهو يرجع الى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى فليس انفعال من الحديث التسريح على الشر بل الحديث فيه دمشر وان الشخص الدم ان فعل ذنب من غير سارع الى التوبه الى الله سبحانه وهو سارع في التوبه الله سبحانه وتعالى قال الثاني قال ابن عباس انه يكون حفيضا لما أتمنه،, لما اتمنه الله عليه افترضه هذه الصفة الثانية أن يكون حفيظ ويصير مبالرة وقال قتادة حافظ لما استودعه ما يجعله عن عنده من حقوقه وعباداته وقال قتادة حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته ولما كانت النفس لها قوة ثاني قوة الطلب وقوة الإنساء كان الأواب مستعملا كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإنساك عن معاصيه ونواهيه فإن حفيظ يمنع نفسه عما حرم عليه والأواب الموكمن على الله بطاعته فهنذا اذا الحفيظ يمنع نفسه عما حرم عليه والأواب المقبل على الله بالطاعة والنفس لها قوتان قوة الطلب وقوة الإمسان قوة الطلب من جهة الأواب يستعملها يكون مستعملا لها الأواب قوة الطلب وقوة � daring تكون من جهة الحفيظ يمسخ ويحفظ ما سودع يمسخ ويحفظ ما الله سبحانه ونفعه من طاعته ومن نعمه وغير ذلك مما يجب حفظه مما كان لله سبحانه وتعالى فهذه فائدة جميلة أن النفس لها قوتان قوة الطلب ويستعملها الأواب وقوة الحفظ ويستعملها الحفيظ وقوة الإمساق ويستعملها الحفيظ أي إمساق النعم وحفظ النعم قال الثالثة قوله من خشي الرحمن بالغيب هذا الصفاء الثالثة يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته من خشي الرحمن بالغيب وعلمه والطلاعه على سفاصيل أحوال العبدين ويتضمن الإقرار بكتبه, بكتبه ورسله وأمره ونهيه ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ونقائه فلا تصف خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله فهذا يحفظ ويتضمن هذه الأمور من خشية الرحمن بالغيب يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه أن الشخص قر بذلك وهذا من الخشية على تفاصيل أحوال العبد ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله ويتضمن الإقرار بالوعد والوعيد واللقاء فلا تخشى قشية الرحمن من غيب الا بعد هذا كله فمن توفر فيه هذا فهذا من من تضمن او من احتوى على هذه الصفات الجميله من خشي الرحمن في الغيب من الصفات الاربع قال الرامي عن قوله وجاء بقلب المنيس وهذ الجمعنا قوله سبحانه وتعالى اي شخص دائم التشير اليه رحمه الله التي الاربع الصفات هذه هي الاربع الصفات فيق اذكرني هذا ما تعدون لكل اواب حفيظ هذه اربع صفات هذا ما تعدون لكل اواب حفيظ هذا قبلونه حفيظ من خشي الرحمن الثالثه وجاء بقلب منير هذه اربع صفات تضمنتها هذه الايه تكون في من هذا الصفات في اهل الجنه هذه صفات اهل الجنه يحرص الشخص عليها أن تتوفر فيه فمن توفرت فيه فقد سعيد سعادة أبدية سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة من أبعد الناس عن المعاصي والذنوب وإذا حصل شيء فإنه يؤوب ويرجع قال الرابع قوله وجاء بقلب منيب قال ابن عباس راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه هذه حقيقة الإنابة فهذه أربع صفات يجمعها هذا الرجل الصالح هذا الجنس الطيب جنس الإيمان جنس الخير جنس الطاعة قال ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله أدخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هذا هو جزاء هؤلاء الصالحين لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقد جاءت أدلة تدل على ذلك لهم فيها ما يشاءون أيضا من الأدلة تدل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين ألمهم الأدلة كثيرة للذين احسن الحسن وزيادة وفسرة الزيادة هنا وفي هذه الآية بأن المقصود بها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد من مقصود بالزيادة هنا قالوا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ويؤيد ذلك أيضا العرية الأخرى من الذين أحسنوا الحسنة وزيادة فقد في مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى جاء تفسير الزيادة في صحيح مسلم من الحديث مترازع فيه من هم من ومن هم من يضحفه معانه في مسلم والذي ظهر أنه قد صححوا جماعة من العلماء من المعاصرين ومن المتقدمين صححوا بأن المقصود بالزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فإن الله بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يقولوا تريدون شيئا أسئدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الله سبحانه وتعالى عنه أشجاء فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه ربهم جاء الزيادة ثم تلقوا له سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنة وزيادة هذا ما يؤيد المقصود بالزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الحاصل أن هذا المعنى وهو قول لهم ما يشاءون فيها قد جاء في آيات أخر منها ما أشرنا إليها لهم فيها ما يشاءون وكذلك أيضا والآية التي ذكرناها فيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المتقين وأيضا الزيادة قد جاءت فيما أشرنا إليها للذين أحسنوا الحسن والزيادة فمن مقصد بالزيادة يا أحمد لهم ما يشاءون معه ما يشاءون فيها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومع ذلك له كل ما يشتهيه كل ما تلد به الأنفس وتريده وتطلبه يطلبه سيتكلم فإذا به موجود لا مقطوعة ولا ممنوعة كما وصف الله الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة فمن نقصد بالزيادة النظر إلى وجه متفق عليه ولا هي خلاف في خلاف نعم لكن هذا هو الأغرب إن شاء الله أن نقصد بالزيادة النظر إلى وجه الله لقول تعالى الذين أحسنوا الحسنة وأيضا الحديد الذين أحسنوا الحسنة والزيادة فجاء تبسير الزيادة قال رحمه الله ثم ذكر سبحانه وتعالى جزاء من قامت به هذه الأصلاف بقول ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ثم قوفهم بأن, بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا من فنقب في البلاد حلم المحيث وجاءت أيضا كذلك أدل أخرى في كتاب الله في موابع أخر تدل على هذلك فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فنعم فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر صفات أهل الإيمان وصفات أهل الجنة ذكر سبحانه وتعالى التخويف تخويف هؤلاء المعاندين الذين هم صررون على المعاصي وصررون على عداء الدين أهله فذكرهم سبحانه وتعالى أنكم مهما أوثيثا من قوة فإنه قد أهلك من هو أقوى منكم ومن هو أشد بطشا منكم فلا تفرحوا بقوتكم فإن ثم من هم أقويا وأقوى منكم أهلكهم الله سبحانه وتعالى وما ذلك يفعل الله بعزيز فمصيركم مصيرهم إن استمرئتم على هذا الشر ولجئتم في هذا الشر فالمصير نفس مصير ولا هيكا. وما منعهم شدتهم ولا قوتهم من عذاب الله سبحانه وتعالى فما أغن عنهم من شيء قال ثم قوفهم بان يصيبهم من الهلاك وقد أشرنا إلى آية وكما أهلكنا قبلهم من قبلنا هذا المقصود هذا هو المقصود هنا قال تبقى خوفهم بأن يصيبوا من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد فنقلبوا في البلاد بمعنى تقلبوا في البلاد وطافوا في البلاد ونظروا في البلاد هل من محيز هل من ملجأ هل مما يدفع, يدفع شر عنا فما فيه أبدا إذا حل عذاب الله سبحانه وتعالى فهذا تفسير لقولي الآن تقلب وصافوا في البلاد تفسير لقولي فنقلب في البلاد هل من محيص قال رحمه الله وصافوا في البلاد وهل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله هل هناك مرجأ هل في شيء ينجيهم من عذاب الله يلجأون إليه هل هناك معاد ما فيه هل من محيص ما فيه محيص قال قتادة حاصة أعداء الله فوجدوا امر الله لهم مدركا ما أحسن هذا الكلام قال من محيث حاصة أعداء الله سبحانه وتعالى فوجدوا أمر الله لهم مدركا أينما تكونوا يدركهم الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه فلا محيث من الموت ولا محيث من هلاك الله سبحانه وتعالى وعذابه إذا حلت قال قتادة حاط أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا وقال الزجاج طوفوا وفتشوا فلم يروا محيطا من الموت ما وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه حقيقة ذلك هل من محيط فنطلب في البلاد هل من محيط طلبوا المهرب من الموت فَلَمْ يُنَاقِضْ ذَانِكَ أَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ نَعَمْ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَا مَحِيصَ لَنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَلَا مَحِيصَ وَلَا مَهْرَبَ مِنَ الْمَوْتِ كل نفس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَسْأَلُ الله السَّلَامَةَ إِلَهُنَا سُبْحَانَكَ وَالْحَمْدُ لَكَ لَا إِلَهَ